وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كنتم مؤمنين إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تليت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 وَأَنَّ للكافرين عذاب النار يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم وَبِئْسَ المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم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 واذكروا إذ مُسْتَضْعَفُونَ قليل مستضعفون في الأرض تخافون النَّاسُ يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بِنَصْرِهِ وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أَعْيُنِكُمْ قليلا ويقللكم في أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ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 وَإِذْ زين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 ان الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومرابط الخيل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 يا ايها النبي احسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يَغْلِبُوا يغلبوا مِنَ من الذين كفروا قَوْمٌ قوم لا يفقهون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 والله مع الصابرين ما كان لنبي ان, أن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا اي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا من